إنا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل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 نظنت اني ملاك حسابيا فهو في عيشه راضيه في جننه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا لني ام بما اسلفتم في الايام الخاليه وام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 تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين